3. استمع إلى النص الآتي وقرأه عادتنا وتقاليدنا في الأعياد للمسلمين عيدان دينيان وهما عيد الفطر وعيد الأضحى هناك عادات وتقاليد في هذه الأعياد فمثلاً قبل العيد نحن نذهب إلى السوق ونشتري الملابس العيدية والحلويات وراحة الحلقوم وبعض الهدايا وننظف منازلنا استعداداً للعيد وتطبخ أمهاتنا أطعمة شهية نستيقظ مبكراً صباح العيد ونلبس ملابس العيد ونتجه إلى المساجد لنصلي صلاة العيد بعد الصلاة نأكل طعام العيد مع العائلة جميعا نقدم الأطعمة والحلويات للضيوف طوال العيد يقبل الصغار يد الكبار ويعطي الكبار مصاريف الجيب للأطفال نزور المقابر كما نزور أقاربنا وجيراننا، ونزور دار الأيتام ودار العجزة أيضا، ونقدم لهم بعض الهدايا. الكل يساعد المحتاجين أكثر في هذه الأيام، وكذلك يحتفل الناس بالأعياد بفرح كبير.